ما يا في صور قامت الزهري في يوم ميلاد طه سيد البشر والطير غنى حبورا باسم طه شذا وراح يزدي الينا اجمل الصور والبدر زاد ضياوه مما را من سنان والشمس تتلوف طه وهي في الاثريه يا ليت في صور طامت الزهري في يوم ميلاد طه جاي بالبشير نغلي ومقدر كريم ربه خصه بكامل من صفاته باقي بالبوصري من قبله الناس كانوا حبيسة غيها وليست تهدرشادا والامر للمنكريه يلتجي سور قام الزهري في يوم ميلاد طابا عيد البشيه حتى إذا كان يوم رخيه يريحه واصنخيل برايه ما له بالثامرين اضاء نور بهيم فاطفعت عنده ميران كسرا بقت بصاعد الشارري ما يلت في صورن قامت الزهلي يوم ميلاد طه سيدي يا شريفي في حلاها كتي فوق الدنيا فليس ثم وليد كالمصطفى الاطهر يا ربي صلي وسلم على الحبيب الذي لولاه لم يجري ماء او سال من حجره يسور <تصفيق> كانوا انكرام هم ساده للورى على مهدين ورشد منى تلفن خري محمد من سواه اظن احد انت دجه بفضله الله نجل خلق من خاطري يا تجفي سرور السرور الفاني ما تزهرني